وكل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فمع هجمة الصيف بحرارة جوه والطراب مزاجه بقصر ليله وطول نهاره تنتهي العشاء في التاسعة ويأتي الفجر في الثالثة متى يرجع الإنسان إلى بيته ومتى يستيقظ متى ينام ومتى يستيقظ لصلاة الفجر ومتى يقوم من الليل ما كتب الله عز وجل له مشكلات تكاد تعصف بالسالك في طريقه إلى الله عز وجل لكن هل كان العشاء هل كان الشتاء أحسن حالا؟ كنا نشتكي من برد الشتاء ومن اضطراب المزاج أيضاً في ليالي الشتاء كنا نشتكي من, طول النه... من قصر النهار مع طول الليل ليست القضية في صيف ولا في شتاء وليست القضية في حر ولا برد إنما مدار الأمر على التوفيق والخزلان القضية قضية توفيق أو خزلان والتوفيق صناعة ربانية وبضاعة رحمانية حين يتولاك الله سبحانه وتعالى فييسر لك أسباب الطاعة ويعينك عليها ويأخذ بيدك إلى ما يحب ويرضى ويوفقك لكل بر وتقوى ويصرف عنك العوائق فاذا انت مطمئن بذكر الله عز وجل سالك في الطريق الى الله عز وجل تقطع منازل الطريق بقلبك قبل ان تقطعها ببدنك ذلك هو التوفيق واما الخزلان فان يسلب الله منك اسباب التوفيق بان يكلك لك الى نفسك واذا وكلك الى نفسك وكلك الى عجز ومضيعه وحينئذ تستولي عليك جيوش الهموم وألوان الغموم وحينئذ تبرز العوائق مهما خرجت من أحدها وقعت في الأخرى وكل إنسان دائر بين المعنيين إما موفق وإما مخزول وما من إنسان إلا هو محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى أن يلهمه التوفيق إذ لا حول ولا قوة إلا بالله كما قال الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وربك يخلق ما يشاء ويختار فما من نعمة إلا وهي من الله وما بكم من نعمة فمن الله ذلكم هو التوفيق وإذا وكل الله العبد إلى نفسه فذلك الخزلان وكل إنسان يضر بين المعنيين حتى المعصوم صلى الله عليه واله وسلم الذي عصمه الله تعالى من اسباب الخزلان دله الله عز وجل دله الله عز وجل على انه لولا توفيقه ورحمته ما استطاع ان يسلك الطريق الى الله وحده قال وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لازقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الدعاء بتحصيل اسباب التوفيق يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين لان الله لو وكله فذلك خذلان له وحينئذ لا يستطيع ان يتقدم او يتاخر كان يستعيذ من الهم والغم كان يستعيذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الديل وقهر الرجال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عصمته مشغولا بقضية التوفيق والخزلان فنحن من باب أولى مع عدم العصمة فإن أحدا من الناس مهما على شأنه معرض أن يسلبه الله توفيقه لحظة واحدة وحينئذ يفتضح إن لحظة التفاتة إلى الدنيا من أفضل الناس بعد الأنبياء من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة دفعت كلفتهم هذا الذي كلفتهم اياه فيما قصه الله علينا إن الذين تولوا منكم والخطاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوه ولقد عفى الله عنهم إن المرأة قد يكون عندهم من الأسباب والأدوات لكن إذا سلب الله عز وجل منه التوفيق رأيت العجب العجاب مهما كان كبيرا ومهما كان عظيما الذين تخلفوا في غزوة تبوك كعب وصاحباه كان صاحباه قد شهد بدرا وشهد هو العقبة وشهد هو الخندق كانت بدر في شدة الحر وكانت الخندق في شدة البرد فلم يتوقف حر ولا برد ولا نفع شيء من هذا وكانوا على أحسن ما كانوا لكن في غزوة تبوه ذكر كعب رضي الله عنه قال ما كنت أفضل حالا ولا اكثر اسبابا من هذا اليوم وقد طابت الثمار والظلال ومع هذا لما سلبه الله عز وجل التوفيق كان ما كان ولا حول ولا قوه الا بالله انها قضيه كل عبد كيف يصاحبك التوفيق وكيف تاخذ باسباب ذلك وكيف تتخلى عن اسباب الخذلان ان من سعاده العبد ان ييسره الله عز وجل لاسباب التوفيق وا من شقاوة العبد ان يخزله الله عز وجل من سعادة العبد ان ييسره لاسباب التوفيق وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ان الناس تتقلب بهم الاحوال والاعمال ايضا وان مدار الامر على التوفيق والخذلان فقال تعالى والليل اذا يغشى <تصفيق> والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ليل ونهار وذكر وانثى متغيرات كثيره ليس مدار الامر عليها يتبعها متغيرات في الاعمال ايضا ان سعيكم لشتى ان سعيكم مختلف فيه تشتت واختلاف وتغاير ثم جمع هذا في المعنيين فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة ما ثم إلى طريقان القضية من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى علم عالم ولا يضرها جهل جاهل مهما كان الإنسان عاميا أميا فإنه يدرك هذا المعنى بفطرته أولا يدرك هذا المعنى بعقله الذي وهبه الله يدرك هذا المعنى بالشريعة التي تواترت لتبيين هذا المعنى يدرك هذا هذا المعنى من حال نفسه إن من سعادة العبد أن ييسره الله عز وجل أن ييسر الله له أسباب التوفيق وحينئذ تأمل كيف جمع الله بينك حينئذ وبين نبيه صلى الله عليه وسلم وعد الله نبيه بأن ييسره لليسرى قال ونيسرك لليسرى وهكذا كل عبد موفق يجامع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة إذا أدى شروطها وقام بحقوقها فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى أعطى من نفسه أما من أعطى من نفسه المعاني التي طلبها الله عز وجل منه أعطى من قلبه أول ما يعطي فإن القيام بعبودية القلوب هو أعظم أسباب التوفيق وأعلى أنواع العبوديات وأسمى ما يصل إليه العبد في تحقيق عبوديته لله أن يحرص على عبودية القلب فأما من أعطى من عبودية القلب واتقى الغفلة عن هذه المعاني حينئذ يسره الله عز وجل لليسرى وأنت لو تأملت في سادة الناس وكبرائهم وجدت أن من أعظم الأسباب بل وجدت أن أعظم أسباب ذلك ليس مجرد أنه يصوم ويصلي ويتصدق ويذكر الله بقدر ما هو ما يقوم في قلبه من هذه المعاني معاني العبودية واتخذ الله إبراهيم خليلا لقد وصل إبراهيم إلى منزلة لم يصل إليها أحد من القلب إلا ما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم فهو خليل أيضا وفى ابراهيم المقامات التي قامها واتم الكلمات التي امتحنه الله عز وجل بها ولو تأمل لوجدت مدار ذلك على عبودية القلب أعطى إبراهيم من قلبه ومن عبوديات قلبه ما بلغه هذه المنزلة لما كان فتا ووجد قومه يعبدون الأصنام أنكر عليهم ولم يهبهم في الله قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فكادوه قالوا ابن له بنيانا وألقوه في الجحيم قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ما الذي أنجاه منهم؟ مجرد عبادة القلب لقد حفروا حفرة عظيمة وأججوا فيها نارا وتحدوه كلهم وهم أمة وهو فرد واحد فما كان من الله عز وجل لما واجه إبراهيم ذلك بعبودية القلب كما في الصحيح من حديث ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار فجعلها الله بردا وسلاما حسبي الله ونعم الوكيل عبودية التوكل أليس الله بكاف عبدة إن عبودية نيه القلب توكلا وثقة في الله عز وجل ورجاء هي التي نفعت إبراهيم يوم كادوه بأن ألقوه في النار تكرر ذلك مرارا مع إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا لما أمره الله عز وجل أن يأخذ ولده البكر الوحيد الذي جاءه بعد طول زمان وكثير شوق أن يزره في أرض لا زرع فيها ولا ماء ربنا إني أسكنت من زريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحر لما كان من استجابته لله عز وجل وترك ولده وأم ولده ومشى وجرت البرأة خلفه يا إبراهيم إلى من تكلنا ولا يرد عليها حتى لا تأخذه رقه بولده وأمه ففهمت وفطنت قالت الله أمرك بهذا فأشار برأسه النعم أن إنها عبودية, عبودية القلب من التسليم لأمر الله عز وجل واليقين فيما عند الله عز وجل ويتابع ابراهيم تركاته ياتي من العراق الى الحجاز مسافه طويله مره بعد مره كل زمان حتى اذا شب الولد والانسان يحب ولده في هذه المرحله اذا صار له غناء وكفايه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام ورؤية الأنبياء وحي من الله عز وجل فلم يتردد إني أرى في المنام اني أذبح فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم هذه عبودية القلب الاستسلام استسلم الوالد واستسلم الولد وتله للجبين ضجعه على قفاه حتى لا تأخذه به شفقة حينئذ ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنما يرتفع الرجل بعبودية قلبه هذه العبودية التي تجعله يعطي أفضل ما عنده وما الذي أعطاه موسى حتى يكون كليب الله وحتى يرتفع على الأنبياء كلهم بهذه الخلة إلا ما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم فقد شاركه هذه المنزلة كما شارك الخليل منزلة إن, إبراه... ان موسى صلى الله عليه وعلى نبينا كان في مواقفه متعبدا بقبل... بقلبه قبل كل شيء لما خرج مع بني اسرائيل واتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوى الى ان وصل الى البحر امامه وفرعون وجنوده خلفه حينئذ قال اصحاب موسى انا لمدركون هنا ظهرت عبوديه القلب توكلا وثقه واستسلاما وانابه ويقينا قال كلا إن معي ربي سيهدين لم يكن موسى يعرف ما الذي سيحدث قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم عاد البحر مرة أخرى ثم أغرقنا الآخرين هذه عبودية القلب أعظم ما يعطيه العبد وهي التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي أحد منذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدري ما الكتاب ولا الإيمان وكان قلبه يتجول في ملكوت الله عز وجل ما كان يشارك الناس فيما هم فيه من عبودية الأصنام ولا ما هم فيه من أخلاق الجاهلية لكن قلبه كان يبحث عن شيء عظيم الى ان هداه الله عز وجل وما زال قلبه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم في احلك المواطن كموقفه يوم هاجر واوى الى الغار وتبعه المشركون فخاف ابو بكر صاحبه قال يا رسول الله لو ان احدهم نظر الى قدميه لرانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه المطمئن يا ابا بكر اثنان الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا إن عبودية القلب أعظم ما تعطيه حتى تنال أسباب التوفيق من الله عز وجل ومما تعطيه كذلك عبودية العقل إن للعقل عبودية ينبغي أن لا يغفل الإنسان عنها إن الله تعالى إنما وهبك هذا العقل حتى تنظر به في نفسك وتتأمل وفي الآفاق قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا اللي... اللي... يغفل لا إن النظر والتأمل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت هذه العبوديه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ما زالت اقفال تحول بين عقل الانسان وبين ان يتدبر في هذه الامثال التي ما اكثرها في كتاب الله عز وجل ان العاقله من يتعبد بعقله فينظر ويجول قال قتاده التابعي من تامل في خلق نفسه وعلم أن مفاصله انما لينت لعبادة الله عز وجل أين هؤلاء المتأملون الذين يذهبون ويجيئون وفي أنفسكم أفلا؟ تبصرون إن الإنسان إذا تفكر في خلق نفسه وتفكر في الآفاق من حوله هذه عبودية طالما حرص عليها الموفقون وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ زاده ويصعد إلى غار حراء في أعلى مكة لم يكن معه ثمة أحد يجول بعبودية عقله يتفكر في السماوات وفي الأراضي وفي الخلق يتفكر في الجبال والبحار وفي سعة الصحراء يتفكر في الأقوام والأجيال التي تتتابع يتفكر في الموت والقبر وما بعده إلى أن فجأه الحق في هذه الحال إنما جاءه جبريل وهو يتعبد في غار حراء قبل أن يدري ما الكتاب وما الإيمان هذه معاني من العبوديات فأما من أعطاها واتقى غفلة العقول والقلوب هذا أحرى أن يوفق إلى معاني التوفيق وأسبابه من العبوديات كذلك عبودية البدن وعبودية البدن أن يقوم بالخدمة في سبيل مولاه سبحانه وتعالى يصلي ويطيل الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه أثر عنه في ركعة واحدة قرأ فيها سورة البقرة والنساء وآل عمران بات ليلة يقرأ بآية واحدة إن تعزبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ويبكي وهذا جمع بين عبودية البدن بين عبودية العقل يتفكر وبين عبودية القلب يخاف ويخشى هكذا معجول العبوديات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر في رمضان كان يواصل الصوم كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إذا حج حج حجة واحدة فقدم العصر في وقت الظهر حتى يتفرغ للدعاء رفع يديه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وجعل يدعو الله إلى أن غربت الشمس إنه فني عن الزمان وفني عن المكان واستغرق بدله كله في خدمة ربه سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي للعبد أن يحرص على هذه العبوديات من العبوديات التي يحرص عليها ويعطيها كذلك طيبة بها نفسه عبودية المال أما من أعطى من أمواله من الزكوات الواجبة من الصدقات المستحبة أنفق في وجوه البر والاحسان على ذوي القربى واليتامى والمساكين ولحظ والديه واخوانه وحرص ان ينفق وان لا يخشى من من العرش اقلالا هذا من العبوديات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذا فيها حتى اعطى رجلا مره اعطاه غنما بين جبلين بلا حساب ولا عد حتى رجع الرجل وقال لقومه يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة وكان يقول بابي هو وامي ما يسرني ان لي مثل احد ذهبا تنضي عليه ثلاث الا ان اقول به هاء وهاء الا شيئا ادخره لدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا في العطاء رجع الى بيته مره وقد ذبح شاتا فتصدقوا بها وتركوا له الكتف لما علموا من أنه يحب الكتف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت له زوجه ذهبت كلها إلا كتفها فقال بأبي هو وأمي بقيت كلها إلا كتفها هذا هو هذه هذا هو النظر الصحيح فيما يعطيه الإنسان أن الذي تخرجه هو الذي يبقى وأن الذي تبقيه هو الذي يذهب في الحقيقة سمع رجل وهذا حديث في الصحيح كذلك سمع رجل سمع رجل صوتا في السحابة يقول اسقي حديقة فلان فاستغرب الرجل من ذلك وأخذه فضوله إلى أن تتبع هذه السحابة حتى أسقطت مطرها في حديقة فوجد فيها رجلا فسأله يا عبد الله ما اسمه قال اسمي كذا للاسم الذي سمعه في السحابة وكان الرجل استغرب هو الآخر قال يا عبد الله لماذا تسألني عن اسمي قال لا لاني سمعت صوتا في السحاب يقول اسقي حديقه فلان باسمه فقال له الرجل اما اذ ذكرت ذلك يعني ما دامت القضيه كشفت فاني اعمد الى ما يخرج منها فاتصدق بثلثه وارد فيها ثلثه وانفق على عيالي ثلثه انظر كيف ان الله سبحانه وتعالى بارك له لم يفرض الله عليه الثلث ان اصحاب الزروع زكاتهم العشر او نصف العشر لكن هذا انفق ثلثا وهو يعلم ان الله سبحانه وتعالى مخلف عليه ما من يوم الا ويصبح فيه ملكان يناديان اللهم اعط منفقا خلف وأعطي ممسكا تلفا فأما من أعطى أعطى من ماله من عبودية قلبه من عبودية بدنه من عبودية عقله من عبودية لسانه أيضا وللسان عبودية أي عبودية وإذا لم وإذا لم يقم اللسان بهذه العبودية فإنه حينئذ لا يستطيع أن يتقي شرها قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لما بين لحييه اللسان وما بين فخذيه الفرج أضمن له الجنة إن عبودية اللسان تقتضي أن لا يفتر من ذكر الله عز وجل وأن يكسر من بضاعة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الباقيات الصالحات التي دل الله تعالى عليها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن هذه الكلمات التي هي من أعظم عبودية اللسان هي من أسهل ما يكون على العبد جاء رجل أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علينا فباب نتمسك به جامع الرجل يشتكي من كثرة الشرائع وهو رجل عربي لا يحسن أن يحفظ ولا يحسن أن يفهم امورا كثيرة يريد بابا واحدا يصل من خلاله إلى الله يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علينا فباب نتمسك به جامع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الإنسان إذا حرص أن يجعل لسانه دائما في ذكر الله عز وجل هكذا كان السلف كانوا يعدون للسلف من تسبح من العابدات إثنة عشرة تسبيحة من يسبح من العباد عشرين ألف تسبيحة خمسين سبعين أنت لو جربت هذا إذا أخذت بضعة مئات في اليوم عادته يوما من أجمل أيام حياته فكيف بمن كانوا كل يوم على هذا النحو وأهل العلم فيهم وأهل الجهاد وأهل الأعمال ما كان ليهم ذلك عن ذكر الله عز وجل رؤيا الخليل بن أحمد الإمام في العربية في النحو والعروض والشعر والإمام في الفقه كذلك والديانة رؤيا في, في المنام بعد موته فسئل ما فعل الله بك فقال للرائي أرأيت ما كنا فيه؟ فانه والله لم ينفعنا الا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لم يذكر علومه ولم يذكر فهومه ولم يذكر شيئا من اعماله قال ما نفعنا الا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فاما من اعطى اعطى من هذه العبوديات كلها والتقى اتقى الغفله عن هذه العبوديات واتقى ما يقربه من النار عز وجل ما يحول بينه وبين أسباب التوفيق وصدق بالحسنة صدق بموعود الله سبحانه وتعالى صدق بالقيامة صدق بالحساب والجزاء صدق بلا إله إلا الله وهي الكلمة الحسنة وقام بمعانيها وما يقتضيها ذلك من علم وعمل وحال ودعوة عرف موقفه بين يدي الله غدا فعمل لذلك حينئذ قال الله تعالى فسنيسره لليسرى هذه أسباب التوفير إذا حرص العبد عليها يسره الله عز وجل لليسرى وجمعه في هذه المرتبة مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعد بها كذلك ونيسرك لليسرى لكن لكن الخزلان كل الخزلان ألا يوفق العبد إلى القيام بهذه المعاني إن سعيكم لشتى فمن الناس من ليس كذلك ولهذا قال تعالى وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة إن بخل الإنسان عن العطاء من أمواله إن بخل الإنسان عن العطاء من عبودية قلبه عن العطاء من عبودية عقله واستعماله في ذلك عن العطاء من عبوديه بدنه بالكسل والفطور والتواني والتسويف واستغناءه عن الله سبحانه وتعالى ما أكثر من يستغني عن الله عز وجل ليس بالكلام لكن بالفعال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده يعظ الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمل النظر إلى وجهه وما أجمل السماع من حديثه فهو الذي يدلنا على الله ومع ذلك دخل ثلاثه نفر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يحدث اصحابه فوجد احدهم فرجه في الصف فجلس واستحي الثاني فجلس حيث انتهى به المقام ومشى الثالث وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا اخبركم عن النفر الثلاثه اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الثاني فاستحيا فاستحيى الله منه واما الثالث فاعرض فأعرض الله عنه إن من العباد من يعرض عن الله من يستغني عن الله سبحانه وتعالى قال إنما أتيته على علم عندي هكذا فعل قارون وكان ذلك من أعظم أسباب كفره استغنى عن الله سبحانه وتعالى ومقبله فرعون ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى هؤلاء استغنوا عن الله سبحانه وتعالى فخزا لهم الله عز وجل حتى صاروا بين الناس أما من بخل واستغنى وكذب بالحسن إن بخل العبد بعبوديات قلبه وعقله وبدنه ولسانه وماله هذا نوع استغناء عن ثواب الله سبحانه وتعالى وهذا تكذيب بأصول لا إله إلا الله وشروطها وأركانها وتكذيب بالمعاد كيف يلقى الله عز وجل بلا عمل فسنيسره للعسرة وحينئذ هو الذي أعان على نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المعونة من الله على قدر المؤونة إن المعونة من الله عز وجل تأتي على قدر المؤونة يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد بعباده كل عباده الخير كما وعد الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون السهوات أن تميل ميلا عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هذا شأن الرب الكريم سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل لكل الناس ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى سلس الليل الآخر فيقول وهذا لكل الناس مبزول للصغير والكبير والرجال والنساء والعصاة والطائعين يقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه اذا هذا شان الله لكنه لا يبذل معونته الا لمستحقيها وهذا معنى ان المعونه انما تاتي من الله على قدر المؤونه من كانت له مؤونه وبذل من الكلفه واتعب نفسه اعطاه الله عز وجل في مقابل ذلك وانت ترى من نفسك حين تقول سوف اقرا جزءا كل يوم من القران يعينك الله عليه فاذا جاء رمضان انت نفسك تقول سوف اقرا سوف أقرأ أو عشرة أجزاء يعينك الله عليها والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لماذا لم يعينك على عشرة أجزاء في هذه الأيام؟ لانك لم تنوي ولم تحدث نفسك اصلا لكن بعض عباد الله وهم قليل ربما يحدث نفسه ان يختم كل اسبوع كما كان عامه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان الله تعالى يعينهم فالشان شان العبد هنا العبد هو الذي يستوجب من الله اسباب التوفيق او اسباب الخذلان فحين يمسك الله عز وجل عونه وتوفيقه عن بعض الناس وما ظلمهم الله لكن كانوا أنفسهم يظلمون لأنه سبحانه أعلم بمواقع فضله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم عرضوه وحينئذ كالآخرين الذين قال الله فيهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا من خز له الله فإنما خز له بشؤم عمله فإنما خز له بشطح حاله ولم يخذبه الله سبحانه وتعالى وهو ينفعه التوفيق لكن أهل التوفيق وهذا من كمال حكمة الله سبحانه سبحانه أنه يعطي وهذا من الحكمة الذي يضع الشيء في موضعه يوفق من كان أهلا للتوفيق الله أعلم حيث يجعل رسالته نسأله سبحانه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يرزقنا من كل ألوان التوفيق وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وأن يستعملنا فيما يحب وأن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أعظم علينا المنه بالإسلام والسنة اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مقر بربوبيته معتقد بوحدانيته موقن بان لا حاكمية الا له ولا تشريع الا منه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله صبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرaitahu khashian mutasaddian من خشيه الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أنت أحد رجلين إما موفق وإما مخزول فإذا وجدت من نفسك أسباب التيسير لليسرى وعلمت أن ذلك من توفيق الله عز وجل هذه نعمة واي نعمة حقها والله أن تشكر فاجتهد في ذكر هذه النعمة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فتقول له أم المؤمنين تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيجيبها افلا أكون عبدا شكورا إذا وصلت إلى معاني التوفير ولحظت أسباب التيسير لليسرى فهذا أدعى أن تزداد لأنك لا تدري كيف يختم لك احرص على أن تثبت فإن القضية في الثبات من الناس من يفعل ما يفعل قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس في بعض الروايات حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها اذن لا بد ان تبقى مشفقا من حالك قالوا انا كنا قبل في اهلنا فمن الله علينا ووقان عذاب السموم إذا وجدت تيسير لليسرى بتيسير أسباب الطاعات وألوان التوفيق فلا تغتر ولا ترك إلى أسبابك وأدواتك وملكاتك وأعمالك ولا تقول إنني أقوم الليل وأصوم النهار وأختم القرآن في كل كذا وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر لا تلاحظ أسبابك فلو شاء الله عز وجل لا لحظ لسلب عنك توفيقه طر فتعي حينئذ وكلك الى نفسك فعدت الى اسباب الخذلان اذا وجدت من نفسك كذلك فاحمد الله وداوم على شكر هذه النعمه واثبت الى ان ياتي اجل الله سبحانه وتعالى لما احتضر الامام احمد رحمه الله وهو امام اهل السنه جلس عنده بعض الصالحين وذكروا الكلمة لا إله إلا الله كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فجعل الإمام يقول لا سبحان الله فتن الناس إمام أهل السنة يذكر عنده في الاحتضار لا إله إلا الله فيقول لا ثم إن الله عز وجل قدر ولطف فأفاق الرجل الإمام أحمد فسئل عن ذلك فقال عرض لي إبليس فقال فتني يا أحمد فقلت لا بعد لا بعد يعني ليس الآن أنا لم أضمن بعد لم أنتهي بعد من الدنيا إنما كان يجيب الشيطان لأن للشيطان اجتهادا على الإنسان أبلغ وأعظم وأكثر ما يكون في لحظات الخواتيم ولهذا لا يوفق عندها إلا الموفقون الشيطان يريد أن يفتنه بعمله يريد أن يجعله يلاحظ أسبابه وأدواته لأن هذا من أسباب الخزلان فقال له فتني يا أحمد حتى يغتر بنفسه ويرى نفسه ويتطاول ويشمخ فقد يكون ذلك من فتنته فجعل أحمد يقول لا بعد يعني ليس الآن ما زلت في دار العمل هكذا ينبغي أن يحرص أصحاب التوفيق لكنك قد ترى من نفسك الأخرى كما أرى من نفسي قد ترى من نفسك انصراف اسباب التوفيق عنه وأنك بعد لم تيسر لليسرى وأن الأمور ثقيلة عليه وأنك لا تحسن أن تقوم الليل ولا تستطيع أن تواصب على ورد ولا تحسن أن تكون حسن الأخلاق على النحو المرضي وأن يفوتك كثير من الطاعات لا قرض. نفسك لله عز وجل وترى أن أسباب الخزلان أقرب إليك من أسباب التوفيق فما الحيلة إذن؟ الحيلة إذن لا بد أن تتوقف لا بد أن تراجع نفسك وهذا معنى آيات المحاسبة اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة إذا كان الأمر كذلك فأنت بحاجة إلى مراجعة أنت بحاجة إلى محاسبة أنت بحاجة إلى مراقبة أنت بحاجة إلى أن تنظر من أين أتيت لا بد أن أجيب على هذا السؤال قبل أن طلق مرة أخرى في طريق إلى الله انظر يا عبد الله من أين أتيت ما الذي قاعد بك هذا المقعد ما الذي أخرك ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما الذي قاعد بك عن سلوك الطريق في ركب الصالحين؟ ما الذي جعلك أقرب إلى الأخرى من أن تكون إلى اليسرى حينئذ لا بد أن تنظر في الأسباب، ومهما وجدت سببا عالجته. قد يكون من الأسباب، قد يكون من الأسباب إدمان المعصية. ذنب أن تتوازم عليه أو تكثر ألوان الذنوب المختلفة وكلنا هذا الرجل حين حينئذ العلاج أن تبادر إلى التوبة وأن تجتهد في اتباع السيئة الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أزنب عبد ذنبا فقال ربي أزنبت ذنبا فاغفره لي فقال الرب تعالى في عليائه علم عبد أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به قد غفرت لعبدي ثم إن ذلك العبد عاد فأذنب ربما نفس الذنب أو غيره فرجع إلى رب قال رب أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال الرب تعالى في عليائه علي عبدي أن له رب يغفر الذنب ويؤاخذ به قد غفرت لعبدي ثم إن نفس العبد عاود ربما نفس الذنب أو غيره قال رب أذنبت ذنبا فاغفره لي لاحظ أنه في كل مرة ليس له إلا رب سبحانه وتعالى لا يرجع إلا إليه ولا يؤوي إلا إليه أين يذهب إلا إلى الله سبحانه وتعالى هنا قال الله تعالى كرر نفس المقولة علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويؤاخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء ليس تجريئا له على المعصيه انما فليفعل ما شاء ما دام معه هذا الضابط ما دام هذا شأنه كلما اذنب تاب الى الله عز وجل والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله هل عندكم احد يتوجه اليه بالذنوب ليغفرها الا الله سبحانه وتعالى حاشا لله ان يكون احد غيره ولهذا ومن يغفر الذنوب الا الله قد تفتش في نفسك فتجد ان من اسباب الخزلان هذه الغفله التي تكثر من شانك وهذا الفتور الذي عرض حتى لم يعد عارضا بل صار متاصلا بادر بادر بالعلاج وإنما يكون ذلك بالإكسار من ذكر الله عز وجل وإنما يكون ذلك بصحبة الصالحين والحرص على مجالس الذكر قد تجد من نفسك أن من الأسباب صحبة الأشرار وإن الناس كثيرا ما يصاحبون من لا تصلح معاشرته ولا صحبتهم فالناس معادن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كمعادن الذهب والفضة من الناس ذهب وفضة ومن وهم رصاص وزرنيخ ونحو ذلك احذر ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالر إن صحبة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت بهم حتى صاروا أشرف الناس بعد الأنبياء لا تجد بعد طبقة الأنبياء أشرف من أبي بكر وعمر لماذا؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عم النبي ابا طالب مع شرفه وعقله وحياطته للنبي صلى الله عليه وسلم وحراسته لدعوته كان صاحبه ابا جهل فانزل الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا, يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني ليست القضيه في الجهل ان الانسان قد يعلم الطريق الى الله لكنه لا يستطيع ان يسلكه ان ابا طالب عند موته قبل موته كان يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان دينة. إذن هو يعلم حقيقة ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أصابه شؤم الصحبه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه عند الاحتضار قال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله فغلبته صحبة الشر فجعل أبو جهل وصاحبه يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة الأشياخ؟ والصاحب ساحب فسحباه إلى النار والعياذ بالله قد يكون من أسباب ذلك رؤيتك لملكاتك وأسبابك من أسباب الخزلات بعض الناس يعمل العمل فلا يزال يحدث به نفسه ولا يزال يحدث به الآخرين أرأيت يا فلان لقد قمت بكذا لقد علمت كذا لقد قرأت كذا لقد خطبت في كذا لقد فعلت وفعلت من أعظم أسباب الخزلان ماذا بقي لك عند الله سبحانه وتعالى قد يكون من أسباب الخزلان كذلك عدم التوازن بين الدنيا والآخرة عدم التوازن بين الطبيعة الملكية التي في كل واحد منا وبين الطبيعة البهيمية إن كثيرا من الناس ينساق وراء الشق البهيمي منه لا يهمه الا ان يطعم ويشرب وان ياكل وان ينكح وان يلهو وان يلعب هكذا شأن البهائم يغلب هذا عليه أما ما يتعلق بالطبيعة الملكية من ذكر الله عز وجل والثقة فيه والتوكل عليه ومعاني الانابه والخشية والخوف والتوكل واليقين والرضى ونحو ذلك فهو بعيد عن هذا فيختل التوازن إلى ذلك أن يقدر الأمر حق قدره وأن يعرف حقيقة عمره وحقيقة الدنيا أن يعرف حقيقة هذه الدار قال النبي صلى الله عليه ويسلم من كانت الاخره همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه قالوا من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له مسكين أهل الدنيا يخرجون من الدنيا ولم يزوقوا أفضل ما فيها من ذكر الله والأنثبه والتنعم بذكره والانشغال بعبوديته إذا كان هذا شأنك فراجع نفسك وأعلم حقيقة هذه الدار وحقيقة الإنسان لخاصة نفسي وكيف يسلك إلى الله عز وجل لا يزال العبد يراجع نفسه في كل حركة وسكنه في كل قومة وقعدة في كل كلمة وفعل في كل تصرف كما قال الحسن رحمه الله لا تجد المؤمن إلا لواما لنفسه لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا وما حملك على كذا هذه النفس اللوامة التي تلوم صاحبها في مواطن الزلل حتى تأخذه وتصاحبه إلى الطريق وحتى تقيمه مرة أخرى لا تزال على ذلك تراجع نفسك مرة بعد مرة إلى أن يأذن الله عز وجل بالفرج وإلى أن تأتي تبشير النصر وحينئذ تجد نفسك ميالا ونزاعا إلى الطاعات ترجع مرة أخرى أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى أما وإنه في أيامنا هذه وفي كل يوم وفي كل لحظة العبد ممتحن في مسائل كثيرة ومنها ما نستقبله هذا الأسبوع مما يتعلق بموضوعنا هل نوفق أو نخزل إن الناس قد تواتروا على أعياد ما أنزل الله بها من سلطان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهلها يحتفلون بيومين من الأيام التي لم تكن معهودة من أيام الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر والأضحى فدل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن أعياد المسلمين إنما هي عبادات وإنما هي منارات وشرائع للدين وشعائر لا يصح أن نستحدث أعيادا فوق أن نذهب فنقلد غيرنا وإن هذا العيد الموسوم بشم النسيم إنما هو عادة فرعونية وسانية تابعهم فيها بعض أهل الكتاب لهم فيها اعتقادات لا تجوز ولا تصح ويستحي العبد أن يقف بين يدي الله عز وجل وقد وافقهم عليها فالاحتفال بهذه الأعياد منكر وزور وقد اثنى الله على عباد الرحمن قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام أجمع أهل العلم من أهل التفسير أن المقصود بذلك أعياد المشركين لا يصح أن نوافقهم كيف يزعمون أن المسيح قتل وصلب وأنه سوف يقوم وهذا عيد قيامته ونحن نقرأ في كتابنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له لاعتقادات غير الاعتقادات والطريق غير الطريق ليس هذا مما يهنأ فيه وليس هذا مما يحتفل به ومن باب أولى لا يصح لنا أن نقرج إلى المتنزهات ومن أعظم أسباب الخزلان عند كثير من المسلمين أنك ترع في يوم عيد الفطر نائمين في بيوتهم امشي في البلدة في يوم عيد الفطر تجد الشوارع فارغه تماما أين الناس؟ نائمون في عيدهم وفي أعياد الوثنيين وأهل الكتاب وغيرهم تجد الناس عن بكره أبيهم قد خرجوا يحتفلون هذا نوع من تلاعب الشيطان وهذا من أعظم أسباب الخزلان ولكن من أسباب التوفيق أن يتنزه الإنسان عن هذا وأن يعلم أنه لا يجوز مصاحبه هؤلاء ولا مشاركتهم خشية أن تنزل عقوبة من الله عز وجل اللهم أردنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وآرائنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل هملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما اللهم ائت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم كل عبادك المستضعفين من المؤمنين في الشام وفي بورما وفي كل مكان اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم وأقل عثرتهم اللهم عجل بنصرهم اللهم عليك بالظالمين وأعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون اللهم حل بينهم وينما يشتهون من تغييب شريعتك ومعادات أوليائك والصد عن سبيلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وأقل الصالح